هم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يطعون ولاهم يتذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض نظر بعضهم إلى بعض هل يرaten من أحد ثم صرفوا